أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرين فهم لا يؤمنون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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أأمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة قال أليت قومي أعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل أعلى قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يتيه من إلا كانوا به يستازعون ألم يروا كم قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الأما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثميه وما عملت أيديهم فلا يشكرون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 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون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 ولقد ظل منكم جبلا أثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشاد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فالسبق السراط فأنا يبسرون ولو الأشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين ليؤذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 فلا يحزو أقوله منا إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين